ظلنت يا عمن ولا كانت على ظالي عشيرة بيوم نفقدها وظلنا بلا أنا ما ظلت يا عمه ولا كانت على بالي عشرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي وظلينا بلا والي قالت جومي اللوني يا عم بوادي الصرع حتى نشوف واليانج وجمد سادهم نعى بنغسّي أنا عايزهم من العينين بالدماء يسكانوا لي نيجوم ينظر حالك حالك ما ظنيت يا عماه ولا كانت على بالي عشيرة بيوم نفقدها وظلينا بلا والي يا عمين صدع قلبي من الشبى المصروعة جناز كيف نعرفها ومنها الروض مقبوعة ومنها الليب جنب حسين حتى مكاس رض لوعة قالت لا تنشدني يا سكننصد عبدالله لي هذه عها جد ابن أمي. امي ويتكلم من المنحار وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي الأكبر. وهذا على الدربان ومعفار في جعني حسين بمصابه يسكن ونده اشبالي يا عنا خوشنه لي بصدر حسين مطروحة هذه جيثه صغير هذه جيثه صغير بسهم البين مذبوحه قالتها هذا طفل احسين وشبد امك المجروحة صار المهد صدر احسين حقه والمهد خالي هذا عان هذا عان هذا لسان سيدتنا ومولاتنا زيند صلوات الله وشلاله عليها عون ومحمد دائما نتحدث عن مصيبتها وعلاقتها بالحسين والعباس لكن زينب عدها مصيبة خاصة ايضا اولادها هذا وعم محمد البيهم ليل سهران كل واحد غص المقطوف منهم قبل ما حنا وبفاضل على الشاطي وهلي مقفع اخوانا يا سهم البين بسك عاد بالله درحم بحالي يا سهم البين بسك عاد بالله درحم الحالي